ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين أحمده حمد الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على صفوة خلق الله أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن البشرية قاطبة والإنسانية جمعا تعاني اليوم من الاضطراب والإرهاب ومن التمرد والتفكك والضياع وذلك لأن مبادئ الحضارة المعاصرة قد فصلت العلم والتقنية عن مبادئ الإيمان وعن مقدسات الدين وعن سام الأخلاق وإن البشرية اليوم تعيش حالة من الاضطراب والفوضى في الأفكار والمفاهيم وفي السلوكيات وفي الأخلاق على حد سواء فلقد عجزت المبادئ البشرية القاصرة من إشباع حاجيات الإنسان المادية والروحية معا فاختل السلام العالمي والأمن الاجتماعي ونظام الحياة الحقيقي إن الحضارة الزائفة تعبد البشر جميعا لأن يكونوا عبيدا للمادة والشهوات وإن جماهير عريضة من الشعوب في العالم عبدت لتحيا يومها فقط فهي تلهث خلف لقمة العيش ولا تعرف إلا المادة والشهوة والنزوة في حياة مستهلكة جفت من المضامين ومن المعاني الإنسانية السامية ومن الأشواق الروحية الرفيعة التي تربط المسلم بربه سبحانه وتعالى وإن أنبياء الله ورسله جاءوا يحملون للبشرية التوحيد الخالص والاعتقاد السليم والإيمان القويم الذي يربط العبد بربه ويعبده لمولاه جاء الأنبياء وجاء الرسل في وحدة دينية تضامنية في الأهداف والمقاصد التي تحرر الإنسان شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا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 التي صخرت العلم بأسلحة مدمرة وفي قنابل محرقة قاتلة وصنعت الحروب الطاحنة المتلاحقة التي أزهقت فيها الأرواح وكل ذلك بعد أن فصلوا العلم والتقنية عن مبادئ الدين وسام الأخلاق وثوابت الإيمان إن البشرية اليوم تعاني فوضى عارمة إن لم تنهض الأمة المسلمة التي تحتاجها البشرية قاطبة تنهض بدينها الذي يحمل السيف والمصحفة نعم الدين الذي يحمل السيف والمصحفة معنى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس إن الدين الذي لا يدافع عن حقوقه إن الدين الذي لا يعلي من قيم القوة المحترمة المهذبة دين ينبغي أن لا يحترم إن بعض الناس يظن أن رسالة رسول الله محمد الخاتم صلى الله عليه وسلم أنها كانت رسالة روحية تنزوي في التكايا تردد همهمات أو تقول بعض أذكار لا والله إنها رسالة نبي مرسل ومصلح مغير غير وجه التاريخ ووجه الإنسانية ووجه البشرية وحمل للعالم الهدى والنور والخير والسلام والأمن والرفاهية إنه الدين الذي جاء بالحجة والإقناع ولكن السيف في مواضعه ولكن الحجة والقرآن هو الأصل إن ديننا وإن إسلامنا لا ألوم كافرا انقعنا فيه فليس بعد الكفر ذنب ولكنني ألوم الأمة المسلمة العاجزة والشعوب الطائشة اللاهية. والشباب الذي يلهث خلف الشهوات وهو لا يعرف ما أعد له وما هيئ لدينه ولأمته إنني أعجب لأمة يطعن في دينها فلا تغزو أما يطعن في نبيها فلا تسير جيشا إنني أعجب لأمة عاجزة أما الكافر اللئيم فإني لا أعجب ولا ألومه فليس بعد الكفر ذنب هذا اعتقاده وهذا فهمه السقيم ولكنني أعجب لأمة الإسلام التي لم تفهم دينها الفهم الصحيح إنه دين المصحف والسيف إنه دين الأخلاق والقوة إن الأخلاق هي التي تسيطر على القوة فنحن أمة نقاتل بآداب ونصالح بآداب ونهادن بأخلاق ونقاتل بأخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم اغذوهم بسم الله وانطلقوا على ملة رسول الله لا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء ولا تحرقوا نخلا ولا تقتلوا طفلا ولا راهبا في صومعته ولا شيخا عجوزا ولا امرأة واحسنوا رواه أبو داود في السنن إنه الدين الذي يجعل الأخلاق تهيمنوا على القوة، ولكن القوة لم منفّت ألقية القنابل من من من يزعمون أنهم من أتباع المسيح، والمسيح منهم براء على مدن كاملة وأمم كاملة جمرت أمم وأرّح بلاد وأزهقت أرواح وقتلت شعوب. في هرشيما وفي نجازاكي وفي غيرها وكل ذلك باسم الحضارة والتمدن والعجب أن هذا لا يسمى عند الناس إرهابا ما الإرهاب عند الناس؟ إنه لا نجاة للبشرية إلا بهذا الإسلام الإسلام الذي جاء به جميع الرسل إن وشريعة الإسلام أفضل شرعةٍ دين النبي الخاتم العدناني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 في الله مجتهدان هو دين يعقوب النبي ويونس ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين إبراهيم وابنيه مع وبه نجا من لفحة النيران وبه حمل الله الذبيحة من البلاء لما فداه بأفضل القربان هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجاني هو دين يحيى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 أبواني الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدا ما منهم أحد يهودي ولا نصراني بل مسلمون ومؤمنون لربهم حنفاء في الإسرار والإعلان ولشرعة الإسلام خمس عقائد الله أنطقني بها وهداني إن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل كما, كما سبق وسمعتم الآن إن الإسلام هو دين الأنبياء نحن لا نفرق بين نبي ونبي ولن نكون مهاترين نطعن في أنبياء لأنهم أنبياؤنا ولأنهم رسلنا وإن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام إنهم إخوان تآخوا على عخيدة الإيمان الواحدة إن الإسلام هو دين جميع الأنبياء نحن لسنا مثلهم نحترم جميع الأنبياء وإذا تحدثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم إجلالا ورفعة ومتحا لا نقصد, نقصد أن نغمط الآخرين حقهم فهو الذي جاء بمكارم الأخلاق نحن أولى بالشك من إبراهيم إنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن الناس أن إبراهيم في قوله قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال نحن أولى بالشك من إبراهيم ولما دعي يوسف عليه السلام قال لو كنت مكانه لأجبت ولما تحدث عن يونس بن متى قال لا لا تذم يونس أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الإسلام وإن نبي الإسلام هو النبي المحترم في لفظه وفي قوله ما كنت أتوقع أن يكون رجل على مستوى الباب يتكلم بمثل هذا الكلام السخيف قبلنا هذا من صحفي مغمور لا يساوي شيء وقلنا هو لم يدرس ولم يقرأ إن القرآن يحدثنا أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إن القرآن يكلمنا أنهم جاءهم جاءتهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل لا والله أصحابه مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع نباته حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا في التوراة وذكروا في الإنجيل إن هذا القرآن يقص علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به عيسى بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد إن, القرآن إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث في البخاري بأن بأني مكتوب في التوراة والإنجيل بأني لست صخابا في الأسواق ولا أخذ السيئة بالسيئة إنما أعفو وأصفح هذا موجود في التوراة وموجود في الإنجيل ولكنه الحقد الأعمى ولكنه الحقد الدفين أيها الأحبة إن الإسلام شريعة الله الخاتمة إن الإسلام جاء بعقيدة ناصعة صافية لا تعقيدة ولا وساطة فيها وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أبطل الإسلام سكوك الغفران أبطل الإسلام سكوك الغفران وقلم أظافر القساوسة والكهنة ومنعهم من الارتزاق باسم الدين إن الإسلام جاء بعقيدة نزها فيها الله جل جلاله عن الولد سبحان الله عما يشركون إن الإسلام جاء بعقيدة ترفض إلهية البشر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم جاء الإسلام بعقيدة صافية نظام متقن وأحكام محكمة جاء الإسلام بالصلاة التي فيها مناجاة لله وفيها أدب واحترام وفيها تذلل وخضوع وفيها سجود وركوع جاءت جاء الإسلام بالصلاة كأحسن نظام يصلي الناس في صفوف متراصة ليس فيها مساجد للبيض ومساجد أخرى للسود المساجد لا تهجر اليوم كله ويصلي الناس أسبوعا واحدا مساجد يدوي في أرجائها وعلى منائرها في صلاة الفجر والناس النيام الصلاة خير من النوم تنزأ المسلمة من وثير الفراش ودفي, ودفي ودفي ودفي الرقاد ينتزع العبودية الحق دين عملي دين قوي إنه دين الله عز وجل حتى الصلاة فيها النظام وفيها الإمام وفيها الركوع وفيها التراص وفيها الأدب أما الزكاة فاتقان وبر وإحسان وأما الصوم فإحكام للشهواد والإرادات وتأديب للنفس وتعبيد لها بأفضل أنواع العبودية وهي حرمان النفس من اللذات ولو لساعات أما الحج فهو الوحدة في شعائره وشعاره ومشاعره كلها وحدة الزيل والشعار واحد والشعائر واحدة والمشاعر واحدة إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين القرآن جاء بدستور محكم فيه النظام والقانون والآداب والأخلاق والأسرة والسياسة والريبة والمعاملات وفيه وفيه أز الحياة الزوجية فيه البر والإحسان بالوالدين فيه مكارم الأخلاق ومحاسن حاسن الآداب القرآن جاء بنظام مدخن فيه كل شيء فيه كل شيء وهداية للبشرية فيه السلم فيه الحرب فيه إنصاف أهل الكتاب ولا يجرمنكم شنأن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فيه دعوة لأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون افتخارا ومنة ورحمة من الله عز وجل علينا الإسلام يدعو إلى التوحيد يدعو البشرية ويقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي يحسن أين السيف هنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا التي أحسن ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وهم على غير ملتنا وتقسطوا إليهم وهم على غير شريعتنا والمؤلفة قلوبهم من الكفار يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة تصدقوا على أهل الأديان تصدقوا على أهل الأديان لكن الباب لا يرى مثل هذا الكلام ولكن القساوسة الذين يعرفون الحق وينكرونه لا يريدون أن يقولوا لأتباعهم وأممهم بأن الإسلام يستعمل السيف ولو لم يستعمل الإسلام السيف في موضعه لكان عجزا وضعفا إن الإسلام يستعمل القوة في موضعها أما سيرته صلى الله عليه وسلم فهي السيرة التي فيها العدل وفيها الإنصاف وفيها التجاوز عن الخصوم اذهبوا فأنتم الطلقاء قال هذا لمن؟ ليس لأتباعه إنما لخصومه وأعدائه على مر التاريخ من كذبوه وطعنوا فيه وأخرجوه وقاتلوه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء إنه إنها سيرة والله سيرة عطرة ملؤها الرحمة وملؤها العدل وملؤها الإحسان وإن البشرية قاطبة خسرت لما خسر المسلمون أنفسهم، لما خسر المسلمون أنفسهم كأمة مسلمة، لقد خسرت الع... لقد خسر العالم بالحطات المسلمين. كثيرا من القيم وكثيرا من الأخلاقيات السامية أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا وأسأله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن البشرية اليوم تواجه انحرافا كبيرا عن منهج الله فالتوحيد وثنية والوحدانية ثالوث ولا يجتمع ذلك أبدا وإن من أكثر الأديان تهاويا وتهالكا أمام المنطق السليم والعقل الرصين النصرانية التي تجعل إلها واحدا ثلاثة آله، والتي تجعل الأب متواحشا يرضى بأن يقتل ابنه أمامه، والتي تجعل الولد الإله عاجزا عن الدفاع عن نفسه. إنها انها انها عقيدة فاسدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. إنها التي تجعل الإله الغنية الكريمة القدير القوي التي تجعل له ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.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 فتجعل الوحدانية وثنية وبدلت الأخلاق إباحية وحرية إن الإسلام جاء بتحرير الإنسان من نفسه ومن أهوائه ومن شهواته ومن شيطانه ليكون عبدا لله وهربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان أتظن أن هؤلاء الذين يزعمون الحرية أحرار؟ إنهم عبيد للشيطان عبيد للشهوات عبيد للنساء عبيد للدولار لم لم يحققوا الحرية يوما من الأيام إن الحرية الحق أن تكون إلها لرب واحد أما إذا صرت إلها إذا صرت عبدا لآلهة الشتى فما صرت في يوم من الأيام حرة إن الإباحية عين الرق إن الإباحية هي عين الرق إن الانحلال هو عين العبودية بغير الله وهربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطاني لا بد من وقفات ثلاث حول حديث البابة الذي أساء فيه البارحة أو أول البارحة إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام الوقفة الأولى ليعلم دعاة التقارب الوهمي ووحدة الأديان المزيفة أن الأديان لا تلتقي إلا على باطل إن الدين الحق واحد إما أن يتركوا العبادات الباطلة والمعتقدات الفاسدة ويؤمنوا برب واحد لا ولد له ولا صاحب ثم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو هم كفار من حطب جهنم والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي بي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة رواه مسلم ما في ذلك شك ليعلم دعاة التقارب الذين تكلمون عن التعالي السلم الذين تكلمون عن الأحقاد إن عدو دينك عدوك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لم يتقرأ أمتنا هذه الآيات إن القرآن هذا يدل على أنه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إن إخبار القرآن عن كلام الباب الذي قاله الآن إن إخبار القرآن عن هذه عن هذا إنما يدل على أنه من عند الله ويبسط إليكم أيديهم ما قال أيديهم فقط وألسنتهم بالسوء قد بنت البغضاء من أفواههم لقد سقطت أكذوبة التقارب الديني لقد سقطت أكذوبة التعايش لقد سقطت أكذوبة التعايش السلمي نحن نعيش في عالم لا يحترم إلا القوة ولا يحترم إلا السلاح لا فواصل له إما قوي ظالم وإما ضعيف مظلوم لا فواصل في هذه البشرية لقد عاش اليهود في مدينة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أحسن العيش في في عزة وفي ك وفي كرامة لم يجدوها لكن أبى الغدر وأبت الخيانة إلا أن تظهر أعناقها وأن تطل برأسها ثانيا أنا لا ألوم البابا فليس بعد الكفر ذم هو كافر من المشركين إنما المشركون نجس أنا لا ألومه ولكني ألوم الأمة التي لا تتمسك بدينها والتي تعلم أنهم يحاربونها لأجل إسلامها وهي بالرغم من ذلك تتشبث ببرامجهم وبمناهجهم وبملاهيهم أغدقونا في شهوات وأغرقونا في بحور من الملاهي وقد استجبنا إننا أمة بهذه الطريقة لن نرفع سلاحا ولن ندافع لا عن أرض ولا عرض ولا عقيدة ولا دين ولا عيال ولا حريم إننا أمة كسرتنا الشهوات أغرقنا البابا وأمثاله في سيل من الشهوات الجارفة وأغرق الأمة بالجنس والملاهي والأغاني الأغاني حتى المدايح النبوية صارت أغاني عندنا كيف تنتصر أمتنا نحن أمة نسمع الأغاني الغربية في مانجو الرابعة في السودان في الإف إم ويرفض الإذاعات وإذاعة القرآن الكريم مهددة لأن لأن لأن الدعم المادي ضعيف إذاعة القرآن إف إم مية وخمسة الأم مهددة بأن تقف نحن أمة حقيقة نكره نكره نصارها كذا لكننا لا نعرف الفواصل الصحيحة بينما ينبغي أن يكون لنا وبينما ينبغي أن يكون علينا نحن أمة نستجيب لإعلامهم قالوا تطرف أريئا؟ أولم يقول الإعلام هذا؟ قالوا تطرف جيلنا لما سمى قدرا وأعطى للبطولة موثقة ورموه بالإرهاب حين أبا خنا ومضى على درب الكرامة وارتقى أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندق؟ إن التطرف ما نرى من ظالم أو داب الشعوب أو داب بأحلام الشعوب وأرهق؟ إن التطرف ما نرى من غفلة ملك العدو بها الزمام وأطبق؟ إن التطرف, إن التطرف أن ذم محمدا والمختدين به ونمدح عفلقا إن, إن التطرف وصمة في وجه من جعلوا صليبهم الرصاص المحرقة إن التطرف وصمة في وجه من جعلوا صليبهم الرصاص المحرقة من هم الذين يعوثون في أرض الله فسادة؟ غير النصارى أمريكا نصرانية وإنجلترا نصرانية وفرنسا نصرانية هم الذين احتلوا الديار واستعبدوا البشر وقتلوا الناس إن التطرف أن يظل رصاصنا متلاثما ورصاصهم متفيهقاً إن التطرف أن يظل رصاصنا ساكتا فلا نطلق رصاصاً أما الرصاصه يملأ الآفاق دويا يقتل لا يميز بين طفل صغير في العراق ولا بين شيخ كبير إن التطرف أن يعذب الأبرياء في سجن أبو غريب وغيره إن التطرف لليهود سجية شربوا به كأس الخداع معتقى إن التطرف كل هذا الذي نراه ثالثا الوقفة الثالثة إن أردنا أن نرد على البابة علينا أن نرد عليه الرد العلمي والعملي بأن ندخل المعمل وأن نتعلم العلوم والمعارف النافعة وأن نمتلك زماما مبادرة لماذا في كل وقت ندافع؟ يكتب الدنماركيون ندافع يصرح الفرنسيون ندافع يكتب الأمريكي يقول الأمريكيون ندافع أنا الآن والله لا أدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الإسلام ولا أرد على البابا لأنه لا يستحق لكنني أوده الأمة لأن تستيقظ من سباتها وأن تأخذ بمكان القوة وأن تعرف أين العز العز في دينها وأن تعلم قدر إسلامها عقيدة. وعبادة ومعاملة وأخلاقا ونظاما وقانونا أن تأخذ بالإسلام وأن تعرف به أنا لا يهمني البابا كثيرا أنا تهمني الأمة المسلمة التي ينبغي أن تحيا بدينها أن تتحرك بشرعها أن تنهض بسلن ربها أن تحول الحياة كلها إلى معمل ومحراب للتعبد الصحيح لرب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي بسلطانك هذا الدين يا رب العالمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا اللهم فجعل تدبيره تدميره اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الملة اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان المجرمين والطغاة والملاحدة والمشركين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 ويقمع فيها وتقمع فيها البدع والمنكرات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي بسلطانك وقهرك وقوتك هذا الدين يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ ديارنا وسائر ديار المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى إسلامنا ردا جميلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا